والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد بعد الدرس الحادي والثلاثين من دروس شرح الشاطبية وإكمال النباب فرش حروف صورة البقرة ومع البيت الواحد والثلاثين قال الناظم رحمه الله وننسخ به بم وكسر كفى وننسع مثله من غير همز ذكت إلى كفى الكفل بن عامر أي قرع بن عامر ما ننسخ من آية بضم النون الأولى واسكال الثانية أو كسر السين ما ننسخ لأنه قال ولننسخ بضم وكسر بضم النون الأولى وكسر السين ما ننسخ من آية هذا يقرأ ابن عامة ويقرأ الباقون بفتح النون وفتح السين ما ننسخ ونسيها مثله من غير همزة ذك إلى أيقرأ ابن عان والكوفيين ونافع بضم النون وكسر السين أو ننسها من غير همز نعم وقرأ ابن كثير وابو عمر أو ننسأها وفتح النون الأولى وفتح السين وهمزة بعدها همزة ساكنة أو ننسأها نعم وتكون القراءات الواردة في هاتين الكلمتين على النحو التالي قرأ نافع والكوفيون ما ننسخ من آية أو ننسها قرأ ابن كثير وابو عمرو. ما ننسخ من آية أو ننسأها قال ابن كثير رب عمر ما ننسخ من آية أو ننسأها وقال ابن عامر ما ننسخ من آية أو ننسها قال على بعد ذلك عليم وقال الواو الأولى سقوطها وكل فيكون النصب في الرفع قفلة أي يسقط الواو الأولى من لفظ وقال اتخذ الله ولدا الذي أتى بعد قوله على واسع عليم لأنه قيده بذلك حتى لا ينتبسط الأمر بآية أخرى فقال عليم وقالوا يعني لذا قالوا الذي بعد كلمة عليم ولله المشك والمر فإنما تولى كتم وجه الله إن الله واسع عليم وقال اتخذ الله ولدا ابن عامر يحذف الواو إن الله واسع عليم قالوا اتخذ الله ولدا وعيره يقرأ وقالوا اتخذ الله ولدا لأن هذه الواو لم ترسم في المصحف الشامي نَعَمْ فهو قرعها بحلف الواو تبعا للمصحف الشامي نعم والباقون فأقول بالواو لأنها مثبتة في سائر النصب في الرفع قفلة أي نصب ابن عامل لظم فيكون في موضع الرفع بذل فيكون وإقراء ابن عامل فيكون وذلك في ستة مواضع الموضع الأول هنا في سورة البقرة في قوله تعالى كن فيكون وقال وقال, وقال الذين لا يعلمون ولذلك قلنا قلت قبل ذلك أن قيد الناظم عليم وقالوا حتى لا يلتبس الأمر من هذه الكلمة وقال الذين لا يعلمون فهذه متفق لإثبات الواقع فيها لكل القراء الشاهد هنا أن ابن عامر يقرأ كن فيكون وقال الذين لا يعلمون ومعلوم أن النصب أو الرفع لا يظهران إلا في حالة الواصل أو إذا وقفنا لغير ابن عامر بالرن والإشمام لأنهم يقرؤون برفع النون كن فيكون أو فيكون ضم الشفتين إشارة بالإشمام دعم. أما ابن عامر لكونه يقرأ بالنصب سيثقل بالسكول المحفوظ سيكون لا هذا موضع سوره البقره وكذلك قال الناظر وفي آل عمران في الأولى أي الموضع الأول في سورة ال عمران في قوله تعالى كن فيكون ويعلمه الكتاب أو يعلمه الكتاب لانه اقرا بالنون كن فيكون اي اقرا بالامر الكتاب وفي ومريم. قال الناظر في وفي آل في ومريم في موضع سوره مريم. كون فيكون وإن الله ربي وفي الطول يعني سورة غافر كون فيكون ألم ترى إلى الذين يجادلون في آيات الله وفي الطول عنه يعني ابن عامر وهو باللفظ أملا وفي النحل مع ياسين يعني موضعان في سورة النحل وفي سورة ياسين بالعطف نصبه في النحل كون فيكون والذين هاجروا كون فيكون والذين هاجروا وفي سورة ياسين كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء نعم قوله وفي النحل مع ياسين بالعطف نصبه كفاراويا أي اتفق الكسائي مع ابن عامر على فتح النون في موضعي النحل وياسين نعم فيقرآن كن فيكون والذين في سورة النحل ويقرآن كذلك في سورة ياسين كن فيكون فسبحان قوله وياسين بالعطف مصبوء أي لعطفه على الفعل المنصوب قبله في الموضعين وقرأ الباقون برفع رفض فيكون في مواضع الستة المذكورة لا أما الموضع الثاني في سورة آل عمران وهو كون فيكون الذي بعده الحق من ربك فمتفق على رفع الننفي كون فيكون الحق من ربك وموضع سورة الإنعام كون فيكون قوله الحق فمتفق كذلك على رفعه بين كل القراء لا قال وانقاد معناه يعمل أي ساء سهل النصب ووضح في موضع أي سورة النحل ويسين لكونه معطوفا على منصوب وليعمل هو الجمل القوي قال بعد ذلك وتسأل ضم التاء واللا محرك برفع خلودا وهو من بعد ذفي لا وفيها وفي نص النساء ثلاثة الأواحد إبراهام لاح وجملا ومع آخر الأمعام حرف براءة أخيرا وتحت الرعد حرف تنزل وفي مريم والنحل خمسة أحرف وآخر ما في العنكبوت منزل وفي النجم والشورى وفي الذاليات والحديد ويروي في امتحانه لولا ووجهان فيه ابن ذكوالها هلاء واتخذوا بالفتح, واتخذوا بالفتح عم وأوغلى وأرلى وارمي ساكن الكسر دميلا دم وفي فصلة يروى صفى ذله كلا وفي فصلة يروي صفى كلا وأخفى طلق وخف بن عامل فأمتعه أوصى بوصى كما تلا وفي أم يقولون الخطاب كما على شفى ورؤوف قصر صحبته حلا وخاطب عما يعملون كما شفا ولا موليها على الفتح ملا. وفي يعملون وفي يعملون الغيب حل وساكن بحرفيه يطوع وفي الطاء القلة وفي الطائياء الشاعة والريح وحدة وفي الكاف معها والشريعة والصلاة قوله وتسأل ضم الطاء واللام محرك برفع خلودا وهو من بعد نفي لا قرأ القراء السبعة إلا نافعا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولا تسأل بضم التاء ورفع اللام مبنيا للمفعول بعد لا نافيا. وقرأ نافع ولا تسأل عن أصحاب الجحيم بفتح التاء وجزم اللام بلا أن لا هي على بناء للفاعل ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وفيها وفي نص النساء ثلاثة أواخر إبراهما لاح وجملا روى هشام بفتح هاء إبراهيم بفتح الهاء وألف بعلاها كذا إبراهام بثلاثة وثلاثين موضعا كما رسمت في مصاحف الشام وتفصيلها على النحو التالي مواضع سورة البقرة جميعها وعددها خمسة عشر موضعا وقال عنها الناظم وفيها أي في كل مواضع سورة البقرة نحو وَإِذِ ابتلى إبراهام ربه بكلمات وإذ يرفع إبراهام القواعد من البيت وأوصى بها إبراهام بنيه لم تر إلى الذي حاج إبراهام في ربه وإذ قال إبراهام رب أرني كيف تحيي الموتى كل مواضع سورة البقرة يقرأها هشام إبراهام نعم يقول وفي نص النساء ثلاثة الأواخر يعني المواضع الأخيرة الثلاثة في سورة النساء يرويها هشام كذلك إبراهام وهي واتبع ملة ابراهام حنيفا واتخذ الله ابراهام خليلا إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد وأوحينا إلى إبراهام ابن ماضى الثلاثة الأخيرة إبراهيم أما موضع فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب في وسط السورة فمتفق على قراءة إبراهيم نعم وهذا معنى قول الناظم وفي نص النساء ثلاثة أواخر إبراهام أي المواضع الثلاثة الأخيرة لاحى اللام رمز بهشام ومع آخر الألعام حرف براءة أخيرا ومع آخر الألعام حرف براءة أخيرة سورة الألعام ورد فيها موضع واحد وهو الأخير قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهام حنيفا ملة إبراهام حنيفا وقيده بالأخير ليخرج المواضع لفرصة السورة نحو وإذ قال إبراهيم لابيه آزر وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم فمتفق على قراءتهما بكسر الهاء وبعدها كباق القراء وإذ قال إبراهيم فتلك حجتنا آتيناها إبراهيم ولذلك قال ومع آخر الأنعام يعني موضع الأخير في سورة الأنعام حرف براءة أخيرا كذلك موضعان في آخر سورة براءة سورة التوبة وما كان استغفار إبراهام لأبيه هذا موضع والموضع الثاني إن إبراهام لأواه الحليم أما الموضع الذي في وسط السورة فلا خلاف فيه لا. في قوله ألم يأتيهم نبع الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم في وسط سورة براء قوله بعد ذلك وتحت الرعد حرف تنزل أي تحت الرعد المقصود بالسرعة تحت الرعد أي سورة إبراهيم في قوله تعالى وإذ قال إبراهام رب جعل هذا وإذ قال إبراهام هكذا يرويه هشاب قال وفي مريم والنحل خمسة أحرف واخر ما في العنكبوت منزلة أي خمسة مواضع في سورتي مريم والنحل منها اثنان في سوره النحل هما إن إبراهام كان امه إن إبراهام كان أمة الموضوع الثاني ان اتبع ملة إبراهام خنيفا أن اتبع ملة إبراهام هذان الموضعان الأخيران في سورة النح لا هي سورة النح ليس فيها غير هذين الموضعين لا وثلاثة مواضع في سورة مريم وهي واذكر في الكتاب إبراهام هذا الموضع الموضع الثاني أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهام أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهام الموضع الثالث في سوره مريم ومن ذليه إبراهام قوله وآخر ما في العنكبوت منزلة أي الموضع الأخير في سوره العنكبوت ولما جاءت رسلنا إبراهام الموضع الأخير أما الموضع الأول وإبراهيم إذ قال لقومه فلا خلاف فيه كلهم يقرؤونه مثل حفص وفي النجم والشورى وفي الذاريات والحديد ويروي في امتحانه الأولى أي ورد في سورة النجم موضع واحد في قوله تعالى وإبراهام الذي وفى هكذا يرويه شاب وإبراهام الذي وفى وموضع في سورة الشورى وما وصينا به إبراهام وموسى وعيسى في سورة الشورى والحديد وفي الذاريات والحديد سورة الذاريات في قوله تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهام المكرمين الاتاك حديث ضيف إبراهام المكرمين وموضع في صورة الحديد في قوله تعالى ولقد ارسلنا نوحا وإبراهام نوحا وإبراهام ويروي في امتحانه الأولى أي الموضع الأول في صورة الممتحنه يصح أن تكون الفتحة على الحاء في ممتحنة نعم وقع عليها الامتحان في قوله تعالى قَدْ كَانَتْ لَكُمْ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ أما الموضع الثاني إِلَّا قَوْنَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ فمتفق على قراءته بكسر الهاء ويا بعدها نعم ولذلك قال ويروي في امتحانه الاول أي الموضع الأول في سوره الممتحنه بعدها قال وَوَجْهَانِ فيه لِبْنِ ذَكْوَانَ هَا ورد عن ابن ذكوان الراوي الثاني عن النعامر الزميل هشام ورد عنه وجهان في مواضع سورة البقرة الخمسة عشر فله وجه كهشام يقرأه إبراهام مثل هشام في كل مواضع سورة البقرة الخمسة عشر يقرأ مثلا وإذب تلا إبراهام ووصى بها إبراهام إلى غير ذلك في مواضع سورة البقرة وله وجه آخر بكسر الهاء وبعدها كباق القراء إبراهيم، وباقو القراء يقرؤون جميعا إبراهيم بكسر الها بعدها في كل المواضع. لا. قاره واتخذوا بالفتح عمة وأغلا أي قرأ نافع وابن عامر المرموز لهم بكلمة عمة. واتخذوا مما قام إبراهيم مصلا واتخذوا بفتح الخاء على الإخبار. وقرأ الذاقون بكسرها واتخذوا مما قام إبراهيم مصلى على الأمر واتخذوا على الأمر ذاك القراء غير نافع ابن عامر يقرؤون واتخذوا ونافع ابن عامر يقرآن واتخذوا بعدها قال وأرنى وأرني ساكن الكثري دم يدا دم الدال لابن كثير والياء للسوسي أي قرأ ابن كثير والسوسي لإسكان الراء في لفظ أرنا نحو أرنى مناسكنا في سورة البقرة أرنى الله جهرة في سورة النساء أرنى الذين أضلانا في سورة فصلة وكذلك في لفظ أرني حيثما جاء نحو أرني, أرني كيف تحيي الموتى أرني انظر إليك نعم قرى ابن كثير وسوسي بإسكان الراء في هذه الألفاظ الظ أرنا ابن الكثير والسوسي أرنا بإسكان الراء بإسكان فس الراء. بعد ذلك قال وفي فصلت يروي صفا دره كلا أي في سورة فصلت وقال الذين تفر ربنا أرنا اللذين يقرأ السوسي المرزابلياء والصاد شابع والذار بن كثير والكاف بن عامر هؤلاء يقرأون أي ابن عامر وش ابن عامر وشعب وابن كثير والسوسي يقرؤون أرنا اللذين أرنا بسكن الراء ونظ أرني نعم لأنه قال وأرنا وأرني فكذلك وإذا قال إبراهيم رب أرني كيف تحي الموتى يسكن الراء في ابن كثير والسوسي فقط ابن كثير والسوسي فقط بعد ذلك عندنا نرتب القراء فنجد ان ابن كثير والسوسي يزكنون الراء في لفظ أرنا في نحو ارنا مناسكنا ارنا الله جهرا ارنا الذين اضلونا في سورة السجد ارني كيف تحيي الموتى في سورة البقره وحيثما جاء ارني انظر اليك مثلا ثانيا قر ابن عامر وشعبا بسكون الراء في موضع سورة السجد فقط وبالكسر في غيرها ثالثا قال الناظم وافاهما طلق أي دوري أبي عمرو قرأ باختلاس كسرت الراع في المواضع المنكورة في كلها هكذا أرني اللذين أرني مناسكنا أرني أنظر إليك أرني كيف تحيي الموت والكسر والإخفاء معناه باختلاس إختلاس الكسرة أي الاتيان بثلثي كسرة أرني نعم أو أرني هكذا يروي دوري أبي عمرو باختلاس كسرت الراء من قول الناظم وأخفهما فلقو بعد الباقون يقرؤون بكسرة كاملة في كل المواضع المذكورة. أرنا الله جهرا، أرنا مناسكنا، أرني كيف تحيي الموتى. هكذا <تصفيق> يقرأ باقي القراء. قوله وخف ابن عامر فأمتعه. أقرأ ابن عامر قال ومن كفر فأمتعه قليلا يسكن النيم. وتخفيف التاء فأمتعه وقرأ الباقون بفتح الميم وتشديد التاء فأمتعه لا أوصى بوصى كما اعتلى أي قرأ ابن عام الونافع وأوصى بها إبراهيم وأوصى بهمزة مفتوحة بين الواوين مع سكون الثانية وتخفيف الصاد وأوصى وقرأ الباقون ووصى بفتح الواوين وتجديد الصاد بدون همزة قولوا بعد ذلك وفي أم يقولون خطاب كما على شفا قرأ ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي بيتان خطاب في أم تقولون إن إبراهيم أم تقولون قرأ بيتان خطاب ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي وقرأ الباقون بياء الغيب أم يقولون لا بعدها قال ورؤوف قصر صحبتي حلا أي قرأ حمزة والكساء وشعبة وأبو عمر رؤوف حيثما وقع في القرآن الكريم وحيثما جاء بقصر الهمزة رؤوف على وزن فعل أو على وزن عضد وقرأ الباقول رؤوف على وزن عطوف أو على وزن فعول ولورش ثلاثة البدل أول موضع إن الله بالناس لرؤوف الرحيم فقرأوا حمزة الكسائي وشابة وابو عمرو إن الله بالناس لرأف الرحيم وموضع آخر كذلك بالمؤمنين رأف الرحيم رأف الرحيم صلى الله عليه وسلم قرأ بذلك حمزة الكسائي وشابة وابو عمرو رأف بدون واو بعد الهمزة وقرأ الباقون بالواو قرأ قال بعد ذلك وخاطب عما يعملون كما شف قرأ ابن عامر وحمزة الكسائي وما الله بغافل عما تعملون ولئن أتيت الذين أُوتوا الكتاب لضعم تعملون الذي بعده ولئن أتيت إِتَاء خطا وقرأ الباقون بِيَاء الغيب والذي أعلمنا أن هذا هو الموضوع المقصود لأنه قال بعد ذلك ولا ممولية على الفتح كمله فعرفنا أن هذا هو الموضوع المقصود وما الله بغافل عما تعملون الذي بعده ولئن أتيت لا قال بعد ذلك ولا موليها على الفتح كملا اي فتح ابن عامر اللام من لفظ هو موليها والف بعدها وقال الياء بعدها الفا فأقرأ هذا هكذا ولكل وجهه هو مولاها و يقرا ابن عامر ولكل وجهه هو مولاها وقرا بقول هو موليها اسم فاعل هو موليها اسم فاعل وهو مولاها اسم صوي قول الناظم بعد ذلك وفي تعملون الغيب حلا فقرأ أبو عمر وما الله بغاكل يعملون الذي بعده ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام الذي أتى بعد ولكل وجهة بالنسبة للأبيات لأنه قال وفي تعملون الغيب حلا بعد ولا يوليها على فتح منه فنعلم من هذا أن أبو عمر يقرأ ومن الله بغافل عما يعملون بيا الغيب في الموضع الذي بعده ومن حيث خرجته. وقرأ الباقون بتأي خطاب ومن الله بغافل عم تعملون. بعد قال مساكين بحرفيه يطوع وفي الطائس وثقل وفي التاء شاع لا. قال حمزة الكسائي يطوع خيرا. في الموضعين بتشديد الطاء وإبدال التاء انفوقية يا تحتية وجزم العين على أنه فعل مضارع مجهول هكذا إن الصف والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو يعتمر فلاجنا عليه أي يطوف بهما ومن يطوع خيرا ومن يطوع خيرا هذا الموضع الأول الموضع الثاني. ومين طوى خيرا فهو خير الله هناك أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعده من أيام الأخرى وعلى الذين يطيق لهم فدية طعام مسكين فمن من خيرا فهو خير الله فمن طوى خيرا هكذا يقرأ حمزة والكسائي في الموضعين وعيروم يقرأ فمن تطوى خيرا ومن تطوى خيرا نعم على أن فعل ماضي بالتاء الفوقية وتخفيف الطاء وفتح العين تطوع فعلا ماضيا لغير حمزة والكسائي. بعدها قال والريحة وحدة الضمير يعود إلى حمزة والكسائي في كلمة شاعة والريحة وحدة في الكه وفي الكهف مع في الشريعة توصله أي قرأ حمزة والكسائي وتصريف الريح هنا بحذف الألف التي كانت دعرياً مثل من تصريف الرياح يقرأ حمزة والكسائي وتصريف الرياح. وموضع تذروه الريح في سورة الكهف وموضع وتصريف الريح بسورة الجاتية، وقرأ الباقونة بالالف على الجنة في الموابع الثلاثة وتصيف الرياح وتصريف الرياح وتذروه الرياح وتصريف الرياح قال بعد ذلك وفي النمل والأعراف والروم ثانيا وفاطئ دم شكرا وفي الحجر في الصلة قرأ ابن كثير مع حمزة والكساء بالتوحيد أي بالإفراد في سورة النمل ومن يرسل الرياح يقرؤونها ومن يرسل الريح وفي سورة الأعراف وهو, ال... وهو الذي يرسل الريح بالإفراد والمورى الثاني في سورة الروم الله الذي يرسل الريح وكذلك أفردوا في سورة فاطر والله الذي أرسل الريح وتفرد حمزة بتوحيد لغض وأرسلنا الريح لواقح في سورة الحجر أخذ من قول الشاطبي وفي الحجر في الصلاة أخضر من قول الشاطبي وفي الحجر في الصلاة أي مولى سورة الحجر تفرد به حمزة وأرسلنا الريحة لواكه وقرأ باقي القرآن المسكت عنهم الرياح بالجمع في كل المواضع المذكورة قال بعد ذلك وفي سورة الشورى ومن تحت رعبه فشوف وفي الفرقان ذاته ألا وأي خطاب بعد عما ولو ترى وفي أذيرون اليأض الضم كللا وحيث اتى خطوات الطاء ساكن فقد ضمه عن زاهر كيف ربتنا فضمك أولى الساكنين لثالث يضم لزوما كسره في ند حلى قل ادعو انقص قال تخرج, قال تخرج ان اعبدوا ومحظور ننظر ما قد استوزع اعتلى سوى او قل ابن العلا وبكسره لتنوينه قال ابن ذكوان مقويلة بخلف الله في رحمة وحبيثة ورفعك ليس البر ينصب في علا ولكن خفيف وارفع البر عم فيهما وموصي ثقله صح شلشله وفديه نون وارفع بعض في طعام لدى غصن دنا وتذللا مساكين مجموعا وليس منونا ويفتح منه النون عم وابجلا ونقل قران والقران, والقرآن دواءنا ونقل قرآن والقرآن ذواءنا وفي تكمله كل شعبة الميمة قلة وكسر بيوت والبيوت يضم عن حما جلة وجها على الأصل أقبل وأي خطام بعد عما ولو ترى قبل وفي سورة الشورى ومن تحت رعديه خصوصا وفي الفرقان الزاكيها لنا أي قرأ القراء السبعة إلا نافعا بالتوحيد أي بالإفراد في سورة الشورى إن يسكن الريح ونافع يقرأ إن يش يسكن الرياح بالجمع وفي وفي ما تحت الراع، أي سورة إبراهيم. كراماد يشتدت به الرياح. كلهم يقرأون بالإفراد ونافع وحدها يقرأ بالجمع. كراماد يشتدت به الرياح. نعم. وتفرد بالكثير بالإفراد في رض، وهو الذي أرسل الريح أبوشرا أو نشرا، وهو الذي أرسل الريح نشرا في سورة الفرقان. ويظفم التوحيد من قوله هلنا إذ إذا وحد الله سبحانه وتعالى بأن قال لا إله إلا الله ويأخذ رمز ابن كثير من الزاي والهاء لأنه قال وفي الفرقان زاكيه هلنا فالزاي لقنبل والهاء للبزي أي ابن كثير من الروايتين فقرأ ابن كثير وهو الذي أرسل الرياحة نشرا في سورة الفرقان وقرأ الباقون غير ابن كثير وهو الذي أرسل الرياحة بشرا أو نشورا على حسب كراءة في هذه الكلمة هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين